الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسلم تسليما عاما ان شاء الله حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ذكروا الرولقب ساقه جره وتن الرولقب فضائل الاذكار اذكار الوفاتين فضل اسدان ساندينق حديث ابي هريره الله عنه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولي ونيه سبق المفردون هذا كان مفردونًا، هذا قلت نبي صلى الله عليه وسلم كان يدين صحابًا ويادين قالوا ما كان صحابًا غافت المفردون يا رسول الله؟ مفردونًا تن دقمانتي رسول الله دد مفردونة إنما قلت نبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك ما يدين؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات دك ايراته دي بتذكروا الديفيت يو ده كان الدين ابيني تدي بت ذكروا الديفيت ده دي مفردونا سبحانه و تعالى ايات دي فيخز والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعد الله لهم مغفره واجرا عظيما دك ايراته دي بتذكروا الديفيت يو تنابيني تدي بت ذكروا الديفيت اعد وأجرا عظيما أمن اجر كبرته والكيف دمتدني نمن الاسلام وادي بيد عيسى ذكر وفنيتسا والبا ذكر وفني الرخدين ربي وانتقيت فهمت ربي وانتقيت كده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا, إلا, إلا